يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني مانية هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه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 ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تازين من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقوال لا أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين